وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ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 وكل محدثة بدعة أيها الإخوة لقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وهذا الحديث ليس خاصا بالعقائد فإن الإسلام هو دين الله عز وجل بجميع شرائعه ولقد عاش الناس حقبة من الزمن لا يعلمون شيئا على الإطلاق ثم حدث بعد ذلك نوع من أنواع العلم الشرعي جذب الناس إليه لكنه لم يستقي من المعين ولم يطلع الناس على الإسلام كله فصار الناس يعلمون من أمر دينهم شيئا ويجهلون أشياء وصرت. ترى الرجل المنتسب إلى السنة وإلى الهدي الظاهر هناك أبواب كثيرة متعددة لا يعرف عنها شيئا فضلا عن أن يقوم بها فهذه جريدة الوطن نشرت أمس مقالا بعنوان مواطن بالدقهلية يقول أنا أول رجل يشرك بالله في عهد مرسل يقول هذا من تهى إليه حال مواطن بمحافظة الدقهلية ضاق به الحال في عهد الرئيس المنتخب وهداه تفكيره إلى أن يخلع على نفسه لقب أول رجل يشرك بالله في عهد مرسي ويوزع بيانا بذلك على أهالي المنصورة يكشف فيه فصولا من مأساته ويعرب فيه عن رغبته في السفر إلى إسرائيل لكي تعولني أنا وأولادي وتكفل لي دخلا ثابتا نعيش منه وتوفر لي عملا آكل منه عيشا وهؤلاء الذين نشروا هذا الكلام مرادهم أن يطعنوا فيما ينتمي إلى الإسلام عموما وأما قصة هذا الرجل فلا شك أنها مرة لما تقدم ذكره وهذا رجل مناثق في أصله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 أن أتذاكر معكم حال العيش الذي حدى بهذا الرجل إلى الكفر والذي حدى بالملايين من المصريين وغيرهم إلى الخروج في المظاهرات الفاتنة المفتونة وأن يطأوا بأقدامهم ويلعق بألسنتهم عقائد أسلافهم رغبة في العيش فما هو العيش؟ وما هي قيمته؟ اعلم أيها المسلم أن الإسلام تميز بميزة جليلة أنه وضع من أمر الدنيا ولم يرفعها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سق منها كافرا شربة ماء فمضى الإسلام والرعيل الأول والسلف على هذا السن، على الجوع، وعلى شظف العيش، فهذا أول أمر ليكن منك على ذكر. كيف كان حال أسلافنا؟ كانوا منتهى الأمر من الجوع. وهم السادة الأخيار الذين نشروا الإسلام وفتحوا به الدنيا ليسوا من الذين يكفرون بسبب الجوع في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وإن كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر وفي رواية ورق الحبلة وهذا السمر وهما نوعان من أشجار البادية حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط كنا نغزو يقاتلون بالسيف لا يجدون إلا ورق الشجر وفي حديث عتبة بن غزوان حتى قرحت منه أشداقنا حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشات ما له خم كالباع برزه غير مختلط ولكنهم يتبعثرون كما تتبعثر الشاة بشده الفقر والجوع ما ضرهم فهذا هو دينهم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء والرداء ما يستر أعالي البدن إما إزار يستر من السرة إلى أسفل أو كساء يبلغ إلى نصف الساقين يجمعه أحدهم بيده مخافة أن ترى عورته لا يلبسون الأرضية والعباءات والبدل الإفرنجية سبعون رجل من أصحاب النبي لا يجدون ما يسترون به أعلى البدن وعاشوا وتزوجوا وتناسلوا وهدوا وهدوا وقاتلوا ونشروا الإسلام وهم عرايا جوع ونحن نشكو الفقر وفي بيوتنا الغسالات والثلاجات والمكيفات أحدهم يشكو الفقر وهو كل يوم لا يأكل إلا أرزا بلبن ويسك الفقر والحاجة في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن كنت لأخر بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجرة عائشة مغشيا عليه. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أني مجنون يعني يظن أن به مسا من الجن فيضع رجله على عنق أبي هريرة يسكن أمر جنه يقول وما بي من جنون ما بي إلا الجوع ما بي إلا الجوع هذا حال أصحاب النبي وأما نبيهم ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ما شبع النبي عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير يومين متتابعين من خبز الشعير ما شبع النبي يومي متتابعين فما فعل الجهبنا الوظائف والمرتبات وقلة المال عندنا عذر ألنا في ذلك حق وفي الصحيحين أيضا أن عائشة قالت لعروة ابن الزبير يا ابن أختي إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار لا يأكلون لحما. فانظر كم يستدين المرء اليوم ليأكل اللحمة طوال الأسبوع أو لابد أن ياكل في يوم سوقه ولو استدان. قال لها عروة، فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. أفين اليوم رجل يصبر على أكل التمر فقط ثلاثة أشهر؟ ففي النساء من تعين زوجها على ذات أفي الأولاد من يعين أباهم ثلاثة أهلة لا يأكل النبي إلا التمر فقط صباحه ومساءه تمر وماء طوال مئة يوم وهذا كان دابه عليه الصلاة والسلام حتى قال هو عن نفسه كما في الصحيح لقد أمس قال محمد ما عندهم صاع وإنهم لتسعة أبيات وفي روايات لقد أصبحوا وأمسوا ما عندهم صاع يعني ما عندهم قمح ولا شعير ولا دقيق وإنهم لتسعة أبيات وفي الصحيحين في حديث أبي طلحة لما نزل على النبي ضيف فأرسل إلى نسائه فكلهن يقول والذي بعثك بالحق ما عندنا غير الماء وإنهم لتسع نسوة ما عندنا غير الماء هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال لعمر لقد رأيت نبيكم عليه الصلاة والسلام يلتوي يعني يضف على بطنه من الجوع يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، لا يجد رديء التمر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت الليالي المتتابعة طوياً وأهله. لا يجدون عشاء ليبيت الليالي المتتابعة وأهله لا يجدون عشاء وانظر كم تتكدر الأسر اليوم لأن الرجل راجع ونسي أن يشتري أرزا أو خبزا أو حلوى. كم من مشاجرة تقع في البيت لأن الرجل قصر في أحضار بعض الأطعمة أليس هذا هو الإسلام أليس هؤلاء هم الذين نشروه فماذا فعل أصحاب البطون؟ قلصوا القرعة الإسلامية وحسروه فهذا أمر الرعيل الأول ليكن منك على ذكر وثانيا هل فعلوا هذا لقلة المال فحسب الجواب أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على مدح الفقد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف والله ما الفق أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم فنافسها الأمراء فحازوا الأفدنة والأموال والعقارات والضيعات ونافسهم الرعية فخرجوا عليهم وعدوا على أصول سنتهم ما الفقر أخشى عليكم وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو. رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه ورواه الترمذي من حديث فضالة بن أبي عبيد طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به فمدح الفقر ولم يذمه قد أفلح من كان رزقه كفافا طوبى لمن كان عيشه كفافا ولذا جاء عنه في الصحيح أنه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يقولون يوما بيوم وهل يتمنى إلا الأكمل وهل يرجو إلا الخير اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وعند أبي عيسى الترمذي من حديث أبي محمد فضالت رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فيخر رجال في الصلاة من قامتهم من الخصاصة من شدة الجوع يتساقطون حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا انصرف النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم فقال لهم يوما تعلمون والله لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. تعلمون لو تعلمون ما لكم عند الله أي على هذا الفقر وعلى هذا الجوع لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. فاقة وحاجة. أليس هذا هو الدين؟ وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت إلى الجنة فإذا عامت من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد أصحاب الأموال محبوسون وأما أهل النار فأمروا بهم إلى النار فقسم الأغنياء إلى قسمين إلى غني من أهل النار أمر به إلى النار وإلى غني من أهل الجنة محبوس للحساب وأما المساكين ينعمون كما عند مسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام فما قيمة دنياك أيها الغني خمسمائة عام تنعم طعام ليس بعده طعام وشراب ليس بعده شراب ونكاح ليس بعده نكاح ورؤية الملك والغني محبوس هذا إذا دخل الجنة لذلك قيل للإمام أحمد هل يؤجر الرجل على ترك الشهوات قال إي والله قال ابن عمر ما شبعت منذ أربعة أشهر كيف لا يؤجر وابن عمر يتعمد أن يشبع وقد قلت قبل ذلك مرارا أكل الخبز اليابس أن يتعود الناس هذا لكننا نأخذ من الدين ما نحب فهذا لون ثاني كان عيش أسلافنا جوع وفقر وجهد ودلت النصوص على مدح الكفاف وأما المال فإن كان حلالا فهو حلال لكن النصوص لم تمدح صاحبه قط فحسب الغني أن يكون في الدنيا حزينا على غناه وحسبه في الآخرة أن ينجو كفافا ولا يؤمر به إلى النار في الصحيح من حديث خباب بن الأرد رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم وحد وما ترك غير نمرة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه حتى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه وأن شيئا من الإذخر على رجليه ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها صار خباب غنيا فبكى على حاله فدل الحديث على أن الذي عاش فقيرا ومات فقيرا مات موفر الأجر والذي رزق من المال فقد من الأجر بمقدار الغنى وقد دل على هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما من غازية تغزو في سبيل الله فتصيب الغنيمة إلا تعجل ثلثي أجرهم من الآخرة إذا أصاب المقاتلون الغناء واخذ السيوف والرماح والخيول والنساء تعجلوا ثلث الأج من الآخرة وبقي ثلث فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم وقد عير الله أخواما فقال اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ثلاجه عشرين قدم وغسالات وسائر ما نفعله في بيوتنا فيا ليتنا مع هذا نصبر على الفقر او نحزن على الغنى لكننا مع هذا لا شك ولا صبر لا نشكر الذي عندنا ولا نصبر على الفقر ونظن ان لنا عذرا قال الإمام أحمد والله إنني لأفرح لا إذا لم يكن عندي شيء لأن أجره صار كاملا موفرا أما أصحاب الأموال فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها وزينتها قال عليه الصلاة والسلام إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إن الأكثرين أي من المال هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله وقليل ماهم هذا هو أمر المال وحاله هذا هو أمره وحاله فهذا هو الدين وتلك هي سنة المرسلين والسلف التابعين فانظروا كيف صار حالنا وكيف مضى حالهم مضى حالهم مع الفقر والجوع بعز الإسلام وجاء حالنا مع الغنى بذلنا وضياع أصولنا وسيطاة العدو على بلادنا ثم مع ذلك هذا الرجل يفرح بكفره وينشره وتنشره الجريدة أيضا إعذارا لهذا الكافر المعلن بكفره فإلى الله المشتكى وعليه التكلان وهو المستعان أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فلا يشكلنا على بعضكم ما ورد في بعض الأحاديث من استعاذة النبي من الفقر فإن الإمام أحمد سئل كيف استعاذ النبي من الفقر وفيه ما فيه من الفضل فقال إنما استعاذ النبي من فقر القلب ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أترى قلة المال هي الفقر الفقر فقر القلب هذا هو الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام واما ما جاء من الأحاديث في مدح المال كقوله نعم المال الصالح للعبد الصالح فالمراد به المال الصالح الذي يفعل به صاحبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من التصدق به صباح مساء وفي الصحيح أنه قال لأبي هريرة ولأبي ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا وفي رواية لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما مرت علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين لو كان عندي مثل أحد ذهبا لا تصدق به ولو كان عند أحدنا مثل هذا لملأ الدنيا تجارة ومشاريع ومصانع ولا يذكرون الصدقة بل حسب أحدهم من أخرج الزكاة أنه نجا هذا حسبه تعلمون اعرف بعض الاخوة لهم من المال ما يتجاوز الملايين فقلت لهم يوما ضعوه في عقار ودعوا العمل وخذ ريع العقار اعبد الله به حج واعتمر والزم حلق العلم وتفرغ للعبادة وما ياتيك من الإيجار يكفيك ويزيد انعم بدينك ودنياك فما استطاعوا وقد حسبت لهم أن الإيجار سنويا يبلغ الثلاثمائة ألف هذا غير أصل المال الباقي في العقار وهم لا يقدرون لا يقدرون أن يضعوا التجارة وأن يتفرغ للعبادة ويقتاتوا ثلاثمائة ألف في العام غير ثمن العقار الذي يزداد انظر كيف وصل الحال وكيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام الان يدعون حلق العلم ويذهبون للتجارة الان فسدت حياتنا بسبب المال يخرج الرجل يعمل في دول عربية واجنبية يرى الظل صباح مساء يسب ويهان ويعمل الليالي المتتابعة ليحصل لقمة العيش ويدع مراته وأولاده ياتهم في العام أياما حتى تنحرف المرأة ويزيغ أمر الولد ليجمع المال يجرعون الزل في الغربة مرارة ويهانه. ويعملونك الخادم بل أسوأ ليأكلون ليمنون العقار ويكون للواحد منهم امرأة يطلبها أن تأتيه بلا محر حتى لا يدفع ثمن الطائرة إذا رجع بها عادي جدا يعدون على النص ابقاء للمال طاعة أمر الدين بسبب هذا صار المال هو الميزان والحياة هي الثمن المرأة تريد أن تعيش في قصر لا تصبر على الجوع ومعنى الجوع عندنا ألا لحوم لكن ما أظن أن عامة المسلمين يبيتون الليالي المتتابعة بلا فعام الخبز يملك الطرقات لكنهم لا يريدون هذا يريدون اللحوم والألبان وأطائب الطعام والشراب واللباس حتى فسد أمر الحياة كلها على المسلم أن يرجع إلى هذا وليعلم أن الغنى معه الخطر والفق معه النجاة لو صبر عليه صاحبه واعلم أن الجزع من الفقر لضعف الإيمان لا لشدة الفقر فمن لنا يجوع حتى يغمى عليه انظر ما فعل الناس بالمهور لماذا؟ من أجل المال والحياة حتى صار الناس اليوم يتقدمون الغيب لما شاب يتزوج فيقضي على الغيب وياتي بحجرة أطفال في البيت عندك أطفال أطفال تعيش وأنت، أنت تعيش. انظر ماذا يسمع الناس، وأحيانا تكون هذه الحجرة سبب جدل، بل سبب زيجة قطعت أواصيها. لا بد من إحضار هذه الحجرة. انظر ماذا يفعل الناس، ولا بد. قبل أن يختم الوالد بختم الزواج أن يذهب إلى سكن الخاطب ليراه ويعطي تعليقات ولقد علمت وعلم بعضكم أن بعض الناس انفكت خطبته من أجل الستائر والسجاد الذي يوطوا بالقدم وكم ثارت المشكلات بسبب هذا فالهذا هو الحال أيها الإخوة هل هذا هو الدين هل دل على هذا كتاب أو سنة قال بعض أصحاب النبي كانوا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالعطاء ودخل بشر بن الحارث الحافي يوما فطلب خبزا فلم يجد إداما فلم يجد فبكى وقال أي رب بأي نعمة تفعل بي هذا بأي نعمة أي يد رأى هذا من أعظم النعم اذ استبقى الله له الاجر في الاخرة انظر الان والله لقد حضرت بنفسي ولعل بعضكم حاضر اسرا عرضت المرأة وعرضت الطلاق لأنهم لا يطبخون بالسمن البلدي والله هذا وقع وحضرته تخيل ليس لا يطبخون أصلا انظر كيف صار حال الناس وكيف استطاعت المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلى بيت أبيها يتكلمون في الطلاق من أجل السم نعم لماذا لا يخرج هؤلاء فهذه ليست ثورة الشريعة لكنها ثورة الكروش والبطون، ثورة الحشوش ما يدخل البط ينزل إلى الحش وكما قال ابن الجوزي من كان همه ما يأكله فقيمته ما يخرجه من كان همه ما يأكله فقيمته ما يخرجه لكنهم مضوا يهتمون بأمر أخراهم وأما الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا مالي وللدنيا مالي وللدنيا, ما وللدنيا إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم مضى وتركها هكذا فعلوا إن وجدوا المال والغنى لم يفرحوا بل كانوا كما قال خباب يتحسر على نفسه ويحسدون الفقراء ويحثون المال صباح مساء وإن بالفقر فرحوا كما قال الإمام أحمد فرحوا وعلموا أن هذا من النعم وصبروا وشكروا فمضوا إلى ربهم لم تلبسهم فتنة ولم تأخذهم دنيا لكننا مضين من أجل وظائف يزور الرجل ويذهب إلى مدرسة يعطي الرشوة لمديرها وناظرها ليكتب له كتابا أنه كان يعمل عنده وهم كذبه فجوة ليقطع، ليأخذ الراتب كم الرجل بسبب العمل ترك العلم والعبادة بل يترك الحلال فيدع العمل أحيانا فإذا قيل دع وظيفة قال عند المعاش إذا صار في الستين من العمر أخذ معاشا انظر ماذا يصنعون وكيف يؤمنون صدق صدق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين وفساد آخر هذه الأمة بالحرص والأمل تامل أنت تامل إلى الستين فتعاقر الدناية إلى الستين انظر ماذا يعملون يدفع رجل المال ليبنون مسجدا يشركون به ليطعمون لا يبنون مسجدا لله يبنونه للوظيفة ومن عمل العمل يمتغي الأجر في الدنيا فهذا شرك فقط ليطعموا ليأكلوا حتى صار الناس يجدون في المذاكرات ويعطي الرجل أولاده الدروس الخصوصية ليكون طبيبا لماذا طبيبا المال عنده عيادة وسيارة ومستشفى خاصة يجعلون الحياة من أولها إلى آخرها من أجل المال وإذا تزوجت البنت بالطبيب فطوبى لها ثم طوبة ثم طوبة وإذا كانت المرء طبيبا استطاعا يتزود لنصاحب مال وانظر كيف تحولت الحياة وهم يعلمون أن تلعطباء من أبعد الناس عن الدين إلا ما رحم ربي وهم أقل القليل النادر هل رأيت طبيبا أغلق العيادة وصل الصلوات الخمسة في المسجد هل رأيت هذا هل علمته هل رايت هذا ملايين يعملون ولا ذان يرفع لا يصلون لا يعرفون المسجد هل رايتم في حلق العلم هل رايت عباداتهم مستشفى ثم عيادة ثم عياده في البيت هذا هو حالهم دنيا فدنيا فدنيا ثم دنيا اهل الدنيا هؤلاء هذا هو ميزانهم حتى صار اهل الدين لا يجدون وقارا ولا تقدير في الوظائف حسب المال واما اذا عمل الرجل في البترول وتزوج امراتا فطوبى لاهل امراته بترولي رجل بترولي امواله سائلة يغرقون فعلا يغرقون لكنهم بكل أسف في الزيت والجاز والبنزين نعم بترول أما الزهد جرب جرب لا سيما أن كنت أبا لا تدع بنتك تعيش عيشة الرغب فقد تبتلى بزوج فقير فلا تصبر اجعل على الأقل من حياتك يوم كل شهر أو أسبوع كل الخبز اليابس فقط وطعم به اجعل إدامك منحا فقط جرب جرب لا يفتن فقير انظر من الذي قاد الثورات أصحاب القنوات التي تدخل بالملايين لما جاء بالإمام أحمد مقيدا مغللا فقال الوالي وكان أحمد صائما إذا طعم فأتوني بطعامه فلما جاء الإفطار جئ للإمام أحمد برغيفين يابسين فقال من يقنع بهذا لا يجيبنا من يقنع بهذا لا يجيبنا لماذا أفعل به أقطع الراتب هذا يأكل الخبز اليابس إنما من يأكل اللحوم إذا قطع عنه الرز يفعل كما فعل هذا المشرك يقول لك راح إسرائيل عادي جدا يبيع الدين والدنيا ليفعم ليفعم أما من يقنع من الدنيا برغيف لا يفتن إلا إذا قضى الله عز وجل اللهم اغفر لنا ذنوبنا إصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب يأتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقر الصلاة